بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي موضات أزواجك يا أيها النبي لما تحرم ما كَتَبَتْ لَكُم مَّوْبَاتَ أَزْوَاجِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَإِنْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَاللَّهُ نَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 فَلَمَّا نَبَّأَهُ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا فَلَمَّا نَبَّأَهُ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّكَ قلوبكما إن تتوبى إلى الله فقرصت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكه بعد ذلك ظهير اسره ربه ان قلق كنا يبدله ازواجا خيرا من مسلمات مؤمنات اَإِذَا رَبُّهُ خَلَقَ كُلَّكُمْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ كُلُّكُمْ مُسْلِمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ مُسْلِمَاتٌ مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات ثائبات يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلِكم نار وقود هالناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا لا إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبون يا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا أيها النبي لآمنوا تروا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَيُدْخِلُكُم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا <سؤال>, <إدا في bumi> انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ ومأوأهم جهنم، ومأوأهم جهنم، وبئس المصير، وبئس المصير. برب الله مثلا للذين كفروا أمرأة نوح وامرأة نو. برب الله مثلا للذين كفوا أمرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدي من عبادنا صالحين فقانتهما. كانت تحت عبدي من عبادنا صالحين فقانتهما. فقانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. فقانتهما فلم لا عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا رمادا خلوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة في العون إذ قالت رب بني لي عندك بيت في الجنة ونجني من في العون وعمله وضرب الله مثلا الذين آمنوا ورأوا في العند اذ قال رب لني لي في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله و أو ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين. وكتبه وكانت من القانتين.